اهل مدين تنو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولنا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتب عاياتك فنتب عاياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عيدنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إننا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من